بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه عودة إلى زاد المستقنع بعد توقف من أجل معرض الكتاب وسيكون الدرس إن شاء الله على ما كان قبل توقف أن يكون الفقه والنحو في يوم واحد وبعد ذلك يتبعهما مرة في السير ومرة في منهاج العابدين وفي يوم السبت أيضا بعد التوقف إن شاء الله نريد أن يكون الدرس جامعا لما كنا فيه فهيكون أصل الدرس في نظم السيوطي الكوكب الصافع وبعده في فقه الائتلاف وإن تأسر لنا أن نضم إليهما المنطق فبها ونعمة وبالتالي نقف في التفسير بأن ندخله في الدرس من أجل هذا الضغط الموجود فالأصل هو الأصول بعده فقه الائتلاف بعده انتصر المنطق وفي يوم الأحد الفقه ثم ملحة الإعراب أو الملحة ثم الفقه على حسب المناورات التي نقوم بها معكم وبعدها أو بعدهما السير أو منهج العابدين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة الوديعة في اللغة من ودع الشيء إذا تركه فودعت المال عند فلان يعني تركته عنده لأنها متروكة عند المودع أو عند المستودع يعني أنا تركت مالي عند شخص فهذا الشخص مودع وأنا مودع والمال وديعة فالوديعة اذا من ودع الشيء اذا تركه وهذا في اللغة وفي الشرع اسم للمال او المختص المدفوع الى من يحفظه بلا عوض، اسم للمال او المختص المال لما يباح نفعه من غير حاجة او المختص ككلب الصيد خرج به الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما ونحوهما مما لا يجوز اقتناؤه ولا حرمة له في الشر اسم للمال او المختص المدفوع هذا صفة لايه للمال اسم للمال المدفوع الى من يحفظه اللي هو المودع يعني بلا عوض خرج به من دفع اليه المال بعوض ليحفظه بعوض كالأجير ممكن تتاجر شخصا ليحفظ مال أجير على حفظ المال هذه ليست وديعة لكن الوديعة تدفع المال إلى شخص يحفظه لك ولا ينتفع به ويكون هذا الحفظ من غير عوض يعني أمانة مثل ما نقول نحن هذه أمانة عند فلان أمانة وفعلا أمانة عبد العنى الفقهاء في الحكم يقولون المودع أمين الوديعة أمانة والامانة هذه ينبني عليها او يترتب عليها انه لا ضمان اذا تلفت من غير التعدن ولا تفريط كما سنبينه ان شاء الله اذا الوديعة اسم للمال الذي يدفع الى شخص المال او المختص الذي يدفع الى شخص يحفظه من غير عبور قال الشارح رحمه الله والايداع توكيل في الحفظ تبرعا الإداع هو التوكيل إبا نفس الإداع هو أن توكل شخصا يحفظ لك مال تبرعا تبرعا ممن من؟, من الحافظ الحافظ لا يأخذ أجرا ولا عوضا على هذا الحفظ والاستداع توكل فيه إبا الإداع فعل من فعل المودع والاستداع فعل المودع المودع, المودع توكل يعني قبل ان يأخذ منك المال فيحفظه لك الاستناع توكل فيه كذلك كذلك يعني ايه م? يعني تبرعا من غير عوض ويقول الإلاع توكيل في الحفظ تبرعا الاستناع توكل فيه كذلك يعني ايه يعني تبرعا ايضا ليس هناك عوض يؤثر ويعتبر لها ما يعتبر في الوكالة يعني من البلوغ والعقل والرشد كما سبق فيه باب الوكالة لابد ان يكون المودع والمودع عنده بالغا عاقلا رشيدا فلا يرفع الى مجنون ولا الى سفيه ولا الى صبي لانها وكالة في الحفظ هي فعلا نوع من انواع الوكالة لكنها وكالة في الحفظ يعني تحفظ المال فبرعا ويستحب قبولها يستحب قبول الوديعة لمن علم انه ثقة قادر على حفظها اذا كان الانسان يعلم من نفس القدرة على حفظ المال وانه ثقة فيستحب أن يقبل هذا لأنه يعين أخاه على قضاء حاجته ليس هناك شخص يخرج ماله من بيته أو من مكان يحفظ فيه فيدفعه إلى شخص آخر إلا وهو محتاج إلى هذا فيكون هذا في نوع من أنواع الإعانة للمسلم وتفريج كربه وسد حاجته فهذا نوع من أنواع قضاء حوائج المسلمين إذا يستحب أن يقبل الإنسان حفظه الوديعة إذا كان قادرا على ذلك ثقة، أما إذا كان يعلو نفسه إنه ليس ثقة، وقد يخون، وقد يطمع في هذا المال، أو أنه ثقة لكنه غير قادر، يعني ثقة لكن ليس قويًا، أمين غير قوي، ضعيف، لا يستطيع أن يحفظ المال فلا يقبله يكره له قبوله في هذه الحال يكره لغير الثقة إلا برضى ربها ربها يعني صاحبها قال خلاص أنا, أنا عارف أنك مش ثقة وعارف أنك مش قادر ومع ذلك عندك خلاص إبقى أنت الذي قبلت هذا لكن يعلمه بالحال إذا كان يعلم نفسه الضعف أو مثلا غير واثق في أهله الذين في البيت أو الخادم أو العبد أو ما إلى ذلك يقول لصاحبها عندي كذا وكذا من الأعضاف ويعلمه بالحال لألا يضره طيب ويكفي القبض ويكفي القبض قبولا يعني كيف أقول أن هذا الشخص قابل الوديعة إذا قبضه قلت لك فذ هذا المنفى أخذته منك هذا القبض يسمى يعتبر قبولا كالوكال وهي عقد جائز من الطرفين يعني عقد جائز يعني غير لازم طب يعني لازم اللازم لا يجوز فسخه لما الجائز يجوز فسخه من الطرفين ليس هناك ما يلزمك بأنت تترك مالك عند فلان وليس هناك ما يلزم فلانا ان يقبل بقاء المال عنده وان له ان يفسخ العقد في اي وقت فان اذن المالك انتبه لهذه المسألة فان اذن المالك للمودع في التصرف فاستعمله بحسب ما اذن له فيه فهي عارية مضمونة وليست وديعة واذا لم يأذن فليس له ان يتصرف وما اكثر ما يقع الناس في الخلل في هذه المسألة انا شخص عندي مال قلت يا فلان احفظ لي مالي فاخذ صاحب المال وجعله عنده وبعد كده ادنى احتاج الفلوس الشهر اول الشهر دخل والايجار او النور او العربية حصل فيها عطل فعاوزه يصلحها او الولد مرض او زوجته هتولد او الجمعية جاء وقت دفع المال فيها اي عذر من الاعذار خلاص. هذا المال يعني عندي لمدة ستة اشهر ومحطوط كلا بي. انا سأخذها وانا اعلم اني ثقة وسارد هذا المال وانا منتظر ان يأتياني مال خلال ايام وسارده الى مكان ما حكم هذا التصرف هذه خيانة للامان حرام عليه ان يفعل هذا الا باذن صاحبها ولو اذن له تكون إيه؟ عارية مضمون وإذا لم يأذن فليس له يتصرف وإذا تصرف من غير إذن فوآث وإن تلف الضمن هذا الفرق بخلاف إذا كان مستودعا هذا المال وحفظه ثم تلف من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه يعني الآن الصورة أني شخص وضعته ذهبا عند صاحبي هذا وديع فصاحبي اخذ هذا الماء هذا الذهب ووضعه عنده وحفظه في بيته في الخزينة التي عنده في البيت او في المكان الذي يحفظ فيه الذهب ثم جاء حريق او دخل لص فسرق ماله وسرق مال الذي عنده هل يضمن لا ما يضمنش لان الوديع امان والامين لا يضمن الا اذا تعدى او فرط وهذا لم يتعدى ولم يفرط طيب هذا الشخص قبل ان يدخل لص أو قبل أن, يدخل او قبل ان يأتي حريق كان قد انتفع بالذهب باعه او لبسه او نحو ذلك ثم اعاده الى مكانه مرة اخرى فجاء لص فسرق هل يضمن نعم يضمن طب ايه الفرمه لم يتعد ولم يفرق لان صارت عالية مضمونة لما تصرف فيها من غير اذن او حتى اذن له في التصرف لم تعد وديعة. إنما الوديعة تبرع قلنا في, ض... في تعريفها حفظ للمال تبرعا والتبرع هذا يلزم منه ان لا يكون هناك انتفاع ولا يكون هناك مصلحة تعود عليك من حفظ هذا المال الا الثواب الذي تؤجر به ان شاء الله من اجل انك فعنت مستحبا في حفظ مال اخيك فهذه مسألة في غاية الاهمية طيب الوديعة من الف... الشال المهمة التي احب ننبه أن عليها أن بعض الناس يعبر في وضع الأموال في البنوك بالوديع وهذا تعبير غير صحيح لا شرعا ولا حقيقة لأن حقيقة العلاقة بين من يضع ماله في البنك وبين البنك أنه أقرض البنك قرضا البنك مقترض وأنت مقرض ولست مودعا ولا البنك مدعا عنده أو مستودع لا البنك اقترض من مالا فإذا قال هذه وديعة في البنك هذا تعبير غير صحيح وليست هي الوديعة التي يعرفها الفقهاء لأن البنك لا يأخذ مالك فيحفظه تبرعا لا بيأخذ يعمل بإيه يشغله ويدوره ويأتي فيه بأرباح فإما أنه مقترض وإما أنه مضارب لكن ليس مودعا إذن علاقة الإنسان بالبنك علاقة من يضع مالك بالبنك بالبنك ليست علاقة إداع كما يظن كثير من الناس. طيب إذا أذن صاحب المال للمودع أن يتصرف في الوديعة، فلم يتصرف. هل تبقى وديعة؟ حول الصورة التي ذكرتها أن صاحب المال أذن للمودع أن يتصرف فيه. هو أذن بذلك. فقلنا تصير إيه؟ عاليه مضمونة وليست وديعه طيب هو اذن ولكن المودع لم يتصرف ابقاها عنده ولم يتصرف فيه تبقى ايه عاليه مضمونة برده ولا وديعه تبقى وديعه وليست عاليه مضمونة لا وديعه لان الانتفاع غير مقصود الاصل والحفظ الانتفاع امر تابع فنبقى على الاصل ولم يوجد يعني لم يوجد ما ينقلنا عن الاصل مجرد انه اذن هذا لا ينقل عن الاصل انه اصلا دفع اليه المال ليحفظه وقال له كان بالمرة لا عاد سنتفع لا هذا تابع هذا شيء تابع ليس مقصودا أصالة فتبقى أمانة ولا تكون عالية مضمونة يعني نغلب ما هو المقصود طيب بما تنفسق الوديعا بموت أحدهما أو جنونه أو عزل نفسه أو العزل يعني عزل المودع نفسه أو عزل رب المال المودع قال خلاص أعطيني مالي أو رب إلي مالي بس لابد من العلم حينئذ يبقى الموت موت احدهما او جنونه او العزل مع العلم ها الخيانة ليست, ليست لا ينفسخ بين العقد وانما تنتقل الى عارية المضمون نعم ولكن لا ينفسخ به قال اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن اذا تلفت الضمير يعود على الوديعة تلفت الوديعة من بين ماله الهاء ترجع إلى المودع كلفه الوديعة من بين مالي من من وضعت عنده اللي هو المستودع يعني اول المودع ولم يتعدى ولم يفرط لم يتعدى التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب يبقى التعدي ان افعل فعلا لا يجوز في الوديعة بان اخذها اتصرف فيها او انتفع بها او اركب الدابه التي وضعت عندي لغير حاجتها واحد حط عندي سيارتها ففقدت السيارة بلف بي قال لي يا فلان احفظ سيارتي انا مسافر وخليها عندك لمدة شهر انا مش جراش يعني باخد اجرة لو انا جراش يبقى ايه صاحب جراش يعني انا جراش يعني صاحب جراش لو انا صاحب جراش يبقى انا احفظ هذا المال اللي هي السيارة بأجر خلاص دي قلت وكالة بأجر لكن لا ده ذا واحد صاحبي او اخوي او كذا يا فلان احفظ هذه السيارة ما لم يأذن لي في ركوبها فانا عندي مشوار ومدلما تبادل في المواصلات رحت ا مطلع السيارة. ركبت السيارة وانا ماشي بيها. حصل حادث من غير من غير تفريط مني في الحادث. يعني ممكن يكون مريش ذنب في الحادث. لكن حصل حادث. هل اضمن? طيب انا ما عنتش حاجة. لا اعملت. استعملتها من غير اذني صاحبها. هذا في حد ذاته تعدي. والتفريط ان يترك ما يجب. حطها في الجراج بتاع البيت وسب الباب مفتوح. او الازاج مفتوح. باب الجراج مفتوح او. زجاج السيارة مفتوح يلا اللي عاوز يخش فهذا يعتبر تفريطا ها ما احنا دب السيارة لكن لو لو فرض ان هذه الدب احتاجت الى صيانة مثلا فاخذتها وذهبت بها الى من يجري لها الصيانة الدورية او الى من ينظر في خلل حصل فيه يبقى هذا ركوب للمصلحة إنما كلامنا فيما ليس لمصلحة الوديع قال الشارح وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا يعني إحنا منقول بلم هو ولم يفرط فلا ضمان عليه هذا ما ترتب على كونها أمان طيب رضي الحرم دخل ولم يسرق إلا الوديع ها يضمن الوديع. ما ذنبه؟ رزنبوي حفظها بما به بما يحفظ به المال ليس هناك تعدن ولا تفريط ويلزمه حفظها في حرز مثلها يلزمه الضمير ها معنى المودع يلزم المودع المودع حفظها يعني حفظ الوديعة في حرز مثلها وهذا يرجع الى العرف المال له حرز السيارات لها حرز الذهب المال اللي هو النقود يعني له حرز السيارات لها حرز الذهب له حرز الدواب والأنعام لها حرز الكتب لها حرز وهكذا كل شيء يختلف بحسبه يعني لا نضع الذهب على على الأرفف كده اللي بيخش شمعدان محطوط على الرص مثلا ولا بعضا محطوط على لا ليس كذلك إنما الذهب يوضع فيه حرز يليق به صندوق أو شيء يعني بحسب ما تعرف الناس على ذلك كذلك الأموال حدش حديك مثلا عشر آلاف جنيه ويقول لك يصنع تحفظها فطول حطوطها كده على التلاجة من فوق وطولها حطوطها في بيتي لا لأنه قد يدخل شخص فيسرقه أو ضيف فيأخذها أو يظن الأولاد أنها مالك فينتفعون به إلى آخره وإنما يحفظ في مكان جرة عادة والعرف أن يحفظ في مثله كما يحفظ الإنسان ماله يحفظ مال صاحبه الذي دفع عليه الوديع فإن عينه, إن عينه يعني عين المودع الحرز عندنا ضمير فاعل وضمير مفعول فإن عينه يعني عين المودع المهدع الحرز هذه ضمير المفعول ترجعه إلى الحرز يعني قال له احفظ هذا المال في المكان الفلاني. مش في حرز مثلها لا في المكان المعين هذا في بيتك الذي تعيش فيه وليس في البيت الآخر في بيت زوجتك الأولى وليس في بيت زوجتك في احفظ هذه السيارة في هذا المكان المعين يعني حدد له حرزا فأحرزها بدونه من الأحرز المودع أحرزها يعني أحرز الوديعة يعني حفظها في حرز هو دون الحرز الذي عين له دونه يعني في, في الإحراق يعني ليس ليس مثله في كون يحفظ هذا المال دونه ضمن سواء ردها إليه أي إلى الحرز أولاً يردها إليه لأن هذا في حد ذاته يعتبر إيه تفريطا تركت ما يجب عليك لأنك خالفته في الصفة التي أرادك أن تحرزه به إذا قول الشارح سواء ردها إليه أي سواء ردها إلى الخرز المعين أو لم يردها إلى الحجز المعين يعني الأول أن هذا هذه الثمرة في الجراج المعين هذا فراح في جراج ثاني وبعد كده بعد يومين قال ايه ده الرجل قال لي كده وانا ايه اللي خلانا اعمل كده وراجع يعني خلاص استغفر الله هروح ركعها الى الجراش الذي الذي عينه لي نقول ايه ان حصل شيء فانت ضمن لأن لانك لم تحفظها في المكان الذي امرت ان تحفظها فيه وهذا يعتبر تفريطا تركت ما يجب عليك فان عينه صاحبه بس كان ده ما يكون دونه اذا كان هذا دونه واما اذا كان الحرز مثله او فوقه يعني اللي تنزل بعض سواء وزي بعض سراء يقوله, يقوله أهل الخبرة مش, مش عشان ليه هو في المسألة لا فعلا في الحفظ أو أني وضعتها فيما هو أحرز وأحفظ انت ونسلعوا في الجراش اللي في المنطقة الفلانية وانا قلت لا والله المنطقة دي فيها لصوص وفيها قطعة طرق وفيها بلطجية لنحط لك في المنطقة ثانية أكثر حفظا للمال وأكثر أمنا على المال هل هذا مفرط؟ لا بالعكس لو فعله ما هو أولى في الحفظ وأولى في الإحراز لذلك قال وين أحرزها وبمثله يعني إن بمثله يعني بمثل الحرز الذي عينه صاحب أو فوقه من باب أولى فلا يعني فلا ضمان عليه حتى لو كان قد أخرجها لغير حاجة طيب هنا مسألة إن شرط رب المال على المودع الضمان قال له يا فلان هذه وديعة بس خد بالك أنا من فقه الفقه وعرف أن الأمانات لا تضمن لكن انا هشترف عليك والمسلمون عند شروطه انا بشترف عليك ان الوديعة دي لو ضاعت تضمنها لي فقال له خلاص انا قبلت الشرط ده ها يلزمه الضمان هي وديع ولا يلزمه الضمان هذا شرط مخالف للمفضل عقل فلا عبرة به كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل من كان مئة شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لو قال الوديع ابتداءا انا ضامن له انا وديعه فأحفظها تبرعا ولن أنتفع بها ولكني ضامن له يضمن؟ لا ما لم يتعد أو يفرد وإلا فقول أنا ضامن أو قول المود المودع اضمن لا يعتبر ملزما بالضمان بل لا يصح هذا الشرط أصلا ولا عبرة به طيب قال وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن العرف من كمال الحفظ مش ممكن تحفظ دابك غير ان تؤكلها فاخذ هذه الدابة وابقاها عندنا وبعدين ذهب كل يوم يروح يشتري علف ولا كل شيء يروح يشتري علف ذهب فترك العلف يضمنها او لا يضمنها يضمنه لانه لم يحفظ حفظه من حفظها بل من اهم صور حفظها ان تعرفها ولهذا قال الشارح لان العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه او لان العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه هو الحفظ اصلا مش ان يعني يعني اقصى شيء اهم شيء في في الدابه ان تاكل وتشرب طيب وان نهاه المالك وان نهاه المالك عن علفها وسقيها قال له الدبه دي عندك ولا تأكلها ولا تشربها فترك عن فهم. هل يضمن لا يضمن لكنه يئثم من جهة أخرى شوف ان فكاك الجهه الان هو غير ضامن يعني إذا ماتت ما يجيش يقول أنت موتت ودت الدابة بتاعت ما أنت اليسرين ما تأكلهاش لكنه هل هل أمام الله عز وجل تبرأ ثمته لا يأثى لأن هذا تعذيب للدابة وعذبت امرأة في هر حبستها حتى ماتت فدخلت الناس لا هي أفعمتها ولا سخاتها ولا هي تركتها تأكل, تأكل من خشاش الأرض فهو آثم بهذا طيب وإن عيل جيبه يعني عين المودع جيب المودع قال له يا قولان اجعلها في جيبك او احفظها في جيبك احفظها في جيبك او في محفظتك فتركها في كمه او يده ضمن الجيب حتى الجيب العرفي الذي في, في, في, في الفياد او اي مكان اي مكان تضعه فيه سواء الجيب الذي عند الصدر أو, او غيره فوضعها في كمه او في يده فهذه عرضة للسقوط او للنسيان بخلاف الجيب فيضمنها لانه دونه في الاحراز وعكسه بعكسه يعني اذا قال احفظها في كمك او في يدك تحفظها في جيبك فيوم في احرز الجيب فلا يضمن اذا تلف لانه احرز من من الحرز الذي عينه صاحبه اي حتى الجيب العرفي هذا هو الاصل كمان في في هذا الاطلاق وليس الجيب الذي في الصدر أي هنا في الاطلاق ده لان في مقابل الكم المقابل الوضع في اليد حتى الجيب ده احرز اليد حتى الجيب الذي هنا احرز من اليد اي جيب احرز من اليد ليه لان في يد ممكن اثبها اخشت حتة وانساها او في الكم تسقط مني بخلاف ما اذا وضعتها في جيب او جيب داخل جيب او جيب له ما يغلقه كل هذا احرز وإن دفعها إلى من يحفظ ماله انعكسه بعكس يعني إذا قال احفظها في جيبك في يدك فوضعها في الجيب فهذا أحرز فلا ضمان عليه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن أنت أيها المودع يجب عليك أن تحفظ الوديعة بنفسك أو بغيرك من ممن يقوم مقامك ممن تثق به وبحفظه فإن أخذت هذه الوديعة فدفعتها إلى من يحفظ مالي مال الشخص يعني أنا أتمن على حفظ مالي يبقى أنا كده ولا لا حفظته وجرت العادة أن مثلا زوجتي أو خادمي أو ما إلى ذلك يحفظون أموالي فوضعت عندهم مال فلان الذي أودعه عندي فلا شيء على لا ضمان عليه أو من يحفظ مال ربها يعني أعطاني الوديعة فأخذتها ودفعتها إلى من جرت العادة أن يحفظ المال للمودع للمودع كخادمه وعبده وزوجته إذا كان فعلا العادة جرت بذلك وهي أمينة ونحو هذا فلا ضمان عليه لأن العادة جرت أن هؤلاء يحفظون الأمواج وعكسه الأجنبي والحاكم أما إذا دفعتها إلى أجنبي الأجنبي هنا اللي هو إيه غير المحرم يعني ها الأجنبي هنا إيه بحسبه يا أخوانا الأجنبي هنا بحسب السياق والمراد أنه أجنبي عن الحفظ يعني لا هو يحفظ مالي ولا هو ممن يحفظ مال المودع أجنبي عني وعنه قد يكون أخاه يبقى أجنبي من حيث النسب لا لكنه أجنبي من حيث حفظ المال مقصود هنا أن أجنبي عن الحفظ فإذا دفعتها إلى أجنبي يعني إلى شخص بعيد ولا بعيد يعني في حفظ المال. لم تجر عادة أن يحفظ مالي ولا أن يحفظ مال هذا المودع. فهذا تفريط. فأطمأن وإذا حصل شيء. وكذلك الحاكم. إذا دفعت إلى الحاكم لو القاضي أو نائبه يحفظها بلا عذر في الدفع فإنني ضامن. لأن المستودع ليس له أن يودع إلا, ب... إلا إذا كان هناك عذر. كان يكون مثلا. سيأتي مثالة السفر سفاتي ان شاء الله او اذا حضره الموت وقال عندي امانات فلان اعطاني مالا احفظه او ذهبا احفظه او نحو ذلك وما حدش عنده ماذا يصنع فيتركها عند شخص اجنبي والمال حيضيع حيموت يا فلان هذا المال أمانة عندي واحفظه ورده الى صاحبي وما يجي بقى صاحبه ويقول ايه هات من بأمانة وانت مفرط ولا متعدي ها لا لأنه لم يودع عند أجنبي إلا لعذر حيموت ماذا أو عند الحاكم حضره الموت وليس هناك من يحفظه مال فأعطى المال للحاكم ليحفظه والأصل أن السلطان ولي ومن لا ولي له فليس هناك تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه إلا أما إذا أودعه عند أجنبي أو الحاكم لغير عذر فعليه الضمان لأنه ليس له أن يودع من غير عدل ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي لا يطالبان بالوديعة إذا تلفت عندهما من غير تعد ولا تفريط إن جهلا إن جهلا إيه أنها وديعة هذا القول الذي مش عليه هنا في الزاد قال الأجنبي والحاكم لهما حالة. أن يعلم أنها وديعة، وأنه غير مؤذن له في إدائها، ويقبل ذلك، فتتلف عندهما، فعليهما الضمان. ليه؟ لم يغر، لم يغرهم المودع، المودع، ودخل على الأمر ببصيرة، وحصل التلف عندهما، فهما المباشران وعند اجتماع المباشر والمتسبب يقدم المباشر يبقى الضمان عليهم. ده حالة الايه العلم. هذا خلاص متفق عليه لكن حالة ثانية التي مش عليها هنا وخالف المعتمل انهما اذا جاهلا يقول لا يطالبان من اللي بيطالب اصلا يطالب المودع اللي هو المالك يعني المالك يطالب فهو يقول لا يطالبان اصلا انما الصيح المذهب انهما يطالبان ولكن يستقر الضمان على عليهما حال العلم وعلى المودع حال الجهل يعني يستقر الضمان يعني الآن أنا لي أنا المودعه انا المثال وضعت مالي عند عصام يعني عصام احفظ هذا المال عصام وضعه عند أحمد أحمد لا يعلم أن هذا وديع أحمد أجنبي ولم تجل علا نحفظ المال عنده فأخذ فكر إنه مال مين عصام ما عرفش عصام ألا سمحت احفظ هذه الأموال فتلفت عند أحمد له لها صنى سمحت الديني مالي قال لي لا المال تلف عند أحمد وليس عنده الضمان على أحمد رحت لأحمد قال له والله ما هو أنت شعرف أنا ضمانته مال من عصام فالضمان المستق... مستقر على عصام إن ضمنته لا يرجع على أحمد وإن ضمنت أحمد رجع على عصام يعني أنا ممكن أن أذهب أطالب أحمد وإيجدعه الحاجة بعث عندك أنت دي هذا فيعطيني ثم يرجع على من غره يبقى الاستقرار الضمان على من على عصام. المودع يعني قد يكون قد يكونوا في الثلاث مليء عنده المال او هو الذي اعرفه او قريب مني او مؤونة الذهاب اليه او رد المال من عنده اسهل يعني عدة اسباب تجعلني اطالبه لكن استقرار الضمان عن المودع لانه هو الذي فعل فعلا فيه فيه تعدن وغر صاحبه غر احمد وخلاه يفتكر ان هو ماله وليس ماله إنما في حالة العلم بقى أحمد يعلم أنها وديعة وأنه غير مأذون له في إداعيه مع ذلك خدها فاستقرار الضمان على من على الثاني اللي هو أحمد يعني إذا ضمنت عصاما رجع على أحمد وإذا ضمنت أحمد لم يرجع على عصام ده في حالة إيه العلم بأنها وديعة وبأنه غير مأذون له فيه طبعا أنت مين أنك تخذها بقى من تعالف فإن ضاعت عنده فله أي للمودع أن يطالب أيه ما شاء ولكن استقرار الضمان على على الثاني اللي هو أخذها من المودع الذي اللي هو المودع الثاني أو المستودع الثاني. لذا إذا قوله رحمه الله ولا يطالبان إن جهل إن جهل تعليله أن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان حال الجهل. لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين هكذا تعليل القول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله القول الثاني في الملف والصحيح أنه يضمن أيهما شاء لكن استقر الضمان على الثاني إذا كان عالما وعلى الأول إذا كان الثاني غير عالم ولهذا قال الشارح ويستقر الضمان على الثاني إن علم علم من؟ الثاني وإلا فعل الأول يعني وإلا في استقرار الضمان على الأول وجزم بمعنى في المنتهى كذلك الإقناع ببناء على ذلك فللمالك مطالبة المستودع لأنه ضامن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ وللمالك مطالبة الثاني لأنه قبض ما ليس له قبضه هذا من حيث التسبب الظاهر أما حقيقة الأمر فاستقرار الضمان على الثاني إذا كان عالما بالحال وعلى الأول إذا كان الثاني غير عالم بالحال لأنه هو الذي غرهه طيب قال وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها إن حدث خوف حدث لمن للمودع حدث لديه خوف من أن يضيع المال أو أن يتلف أو قامت ثورة في بلده ثورات العربية فحصل ثورة وانفلت أمني وفلول النظام السابق يعثون في الأرض الفساد ففي خوف دلوقتي صح ولا لا حدث خوف او سفر اراد ان يسافر برضه عشان في ثورات اعود يسافر الى بلد اللي ليس فيها ثورة والثورة حتبش وراء وهتروح وحترح وراء في اي مكان حيتفر فيه ردها على ربه اي على صاحبه مالكها يعني او على وكيله اذا لم يجد ربه او حتى اذا وجده يردها على الوكيل المهم على صاحبها مالكه او وكيله فان غاب. يعني غاب ربها أو وكيله فليس لا وجد صاحبها ولا وجد وكيله حملها معه إن كان أحرز يعني حمل الوديعة معه في السفر إذا كان السفر أحرز ولم ينهه المالك عن السفر به لابد من هذين الأمرين فإن كان السفر غير أحرز أو نهاه وإن كان أحرز قاله ما به أي كان فليس له أن يفعل هذا وإن فعل فإنه ضامن إن كان أحرز ولم ينهه عنها لأن القصد والحفظ هو موجود هنا وله ما أنفق بنية الرجوع. بالذات في حفظ هذا المال. محتاج باء مثلا يشحنه معاه أو يضعه في شيء معه في السفر. وهذا تكلف بعض التكاليف. فهل يلزم المودع بهذه التكاليف؟ نقول إذا أنفق من غير بنية الرجوع، خلاص ملزم بها. ماذا ليش على صاحبي؟ وإن كان قبل أن ينفق قد نوى الرجوع على نحو سأنفق عليها كل ما تحتاجه في الحفظ. بنية أن أرجع على صاحبها. بنية أن أرجع. على صاحبها فله أن يرجع لأنه أنفق بنية الرجوع وهذا مثلا مهمة وتتكرر معنا كثيرا قضية نية الرجوع أن ينفق الإنسان نفقة لا تلزمه بنية الرجوع فله أن يرجع عما إذا أنفقها من غير نية الرجوع فإنه تبرع فليس له أن يرجع فيه وإنما الأعمال بالنيات طيب وإلا, وإلا يكن السفر أحفظ لها أو كان أمالكها قد نهاه عن السفر بها فماذا ماذا أصنع قال ما التفرش أو السفر ليس أحفظ أعمل إيه في المال ونمساه في الخراس حينئذ يدفعها إلى, إلى الحاكم يدفعها إلى الحاكم لأن السلطان ولي ومن لا ولي له والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فإن تعذر ما حاكم أو في حاكم ليس أهلا للحفظ كحال معظم الحكام فماذا يصنع أو دعها عند ثقة وهذا الثقة قد يكون للنبي بس ما فيش بديل خلاص او داعا عند ثقة لان هذا هو المتاح وهذا الذي يستطيع ان يقوم به في الحفظ والميسور لا يسقط بالمعصور ومن أود عذابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرزها ثم ردها او رفع الختمة او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمنه. كل هذه افعال تعتبره ايه? تعديا. مثل ما ضربنا مثلا في اول الباب وضعت عندك اموالا فانفقتها. او ذهبا فلبسته. انا وبعث ولا ذهب. من غير تبرع هذا والعقد الذي بيننا. فوضعت عند او اودع خلينا نعبر بالتعبير المرأة اودع وضعت عنده سيارة فركبها لغير مصلحته او داب فركبها لغير فيها وسقيها او ثوبا فاعجبه فلبسه او ذهبا فلبسه او ما الى ذلك او دراهم فاخرجها من حرزها او رفع الختم عن الكيس كيس عليه ختم يعني زي ما تقول مثلا ايه بش... بمبرشم يعني حاجه مبرشمه ففتحها واخرجها من كيسها او خلطها بغير متميز دراهم بدراهم لا تتميز او بر ببر او رز برز دخل الحاجات في بعضها ولا تتميز او زيت على زيت فضاع الكل ضمن ضمنا لانه تعدى ولم يحفظها على الوجه الذي يجب عليه شرعا قال فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها القاعدة كل امين يدعي الرد قضل هذه قاعدة مضطردة كل أمين يدعي الرب قبل قوله المودع امين ولا لأ أمين يعني لم يقبض الشيء هنا مربي هنا لم يقبض الشيء لمصلحة نفسه لانه اذا قبضه لمصلحة نفسه فقد يختلف الحكم مثل ما ذكرنا في الـ في, الـ في الإجارة لكن هذا المودع أمين وحفظ المال مصلحة محبطة للمال وليس هناك مصلحة ولا حظ يعود على المودع فجاء صاحبها وقال يا فلان كنت أودعت عندك مئة ألف جنيه قال له ونردتها لك فاختلف قال له لا مردتها ليش نردتها لك عندك بينا لا ما عنديش بينا فذهب إلى القاضي فالقول قول من قول المودع لأنه أمين ويحلف يحلف بالله أنه ردها ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ما له يعني مقدما ما تتلكش صحيح صاحب سديها لزوجتك أو لأولادك وجرت العار أن هؤلاء يحفظون مال صاح مال هذا الشخص أو ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره أو غير يعني غير ربها بإذنه بأن قال أنا دفعتها لفلان الذي أذن لي أنا أدفعه إليه أنا أدفعها إليه فانكر المالك الاذن او التلف قال له انا ما اذنت لك او قال له لا انا اذنت لك بس انت مد تلوش او لم تعطيها لي او لم تردها الي هذه الاختلافات كلها يقبل فيها قوله المودع ويقبل ايضا قوله قال وتلفها وعدم التفريط ايضا يقبل قوله في انها تلفت قال له انا حطيت عندك سيارة أو دعتها عندك اين السيارة قال له والله سارة ترأيه يا فلان اتخل له شلتك احفظ السيارة؟ قال له والله احفظتها كما احفظ سيارتي ودخل الحرامي عجبته سيارتك وصاب سيارتك حديثة وانا سيارتي مستعملة لكن الاثنين كانوا مجرس واحد فذهب الى القاضي قال المودع قال المودع اوضعت سيارتي عند فلان قال المودع صح صدقت اوضع سيارته عند طب ايه اللي حصل قالوا دخل اللص فسرقها يصدق ولا ما يصدقش يصدق الا ان يدعي ثلفا ظاهرا بامر ظاهر كحريق فيكلفوا اقامة البينة عليه انما دخول اللص قد لا يدرك لكن امر ظاهر قاله والله حصل حريق فالتهم السيارة فالتهم كل شيء ما يتدوش انما يطالبوا بايه اخي مبينة هاتبقت اثنين شهود على ان في حريقة المنطقة عندك وان بيتك احترق وان سيارتك احترقت، وإلا تعزو التلف الى امر ظاهر ثم لا تقيم دليلا فهذا يدل على الايه على الكذب يقبل قوله في تلفها وعدم التفريط انها تلفت وانه لم يفرط. يقبل قوله في ذلك بيمينه اذا قلنا القول يعني يحلف بالله انه لم يفرط وانه رد وانها تلفت من غير تعدن او تفريط وانه أو ردها الى مالكها او الى وكيله او الى من اذن له مالكها ان يردها اليه لانه امين لكن ان ادعى التلف بامر ظاهر كل به بين ثم قبل قوله في التلف مسألة مهمة قال وان اخر الشارح وان اخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن طلبوا المالك طالب المودع قال المودع رد إلي الوديعة فالتاني بقى طنش شوية أعد اسبوع لحاجة بعد كده ردها إلي فإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر وتلفت ضمن لأني قلت لك ردها إلي فانتهى العقد الذي بيننا فدقاءها عندك فيه فيه أمر مخالف المقتدى العقد اللي هو الرد فيلزمك حينئذ الضمان لكن يمهل لما جرت به العادة كأكل ونوم وهطن طعام بقدره يعني وهو بيأكل مثلا قال له هاته الوديعة لأتي حالة طب فلا خلص أكل قال له لا والله بل اجدع يعني ده جزائي حظفت لك المال سيبنا تهنى باللؤمة طيب ولك بيت الشاي اللي فيه فخلص الأكل وراح وده له الوديعة فلا شيء عليه لأن أخرها لما جرت العادة به ولم يتعدى ولم يفرد <تصفيق> بشرط سلامة العاقبه <تصفيق> نعم لان لو قالوا مثلا في انا جاءني خبر ان بعد ساعة هيحصل مثلا حريق عندك او هيحصل آآ آآ آآ لصوص او الثوار نازلين عندك الثوار الاحرار دول هينزلوا عندك في المقر... <تصفيق> عند قصر الاتحاديه وانت ساكن عند القصر قالوا بس انا مخلص ما اكل قالوا ما فيش وقت تخلص اكل ده نسيت يعني الوقت ضيق فينفع يتسمى لحد ما خلص اكل او الديليبر يجيله ها لا هنا لا لا نأمن سلامه العاقبة ماشي قال فان قال لم تودعني هنا بقى الاختلاف مش في ردها ولا فانها تلفت بغير تعدن او تفريط لا ده بقول انت اصلا ما ديت ليش حاجة انكر الوديعة اصلا قال المودع اودعت عندك مالا قال المودع لم تودع عندي شيء ثم ثبتت بعد ذلك الوديعة عند القاضي ببينة ان كان في شهود مثلا او كتابة او كذا او اقرار بان اقرر المودع رجع في كلمة والله تعالى كان قد اودع عندي ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة لان هو نفسه يعني انا بادعي ان البيانة ان هذه الوديعة تلفت في المدة اللي انا اصلا ممكن فيها الوديعة فلو رجعت واخلت بالوديعة هذا دلم على اني كاذب وانها تلفت في مدة انا كنت انا, أنا كلامي فيها كاذب اصلا فلا اصدق فيه بخلاف ما اذا ادعى الرد في مدة لم يكذب نفسه فيها قال له ايه قال له انا اودعت عندك وديعة يوم الخميس فالدعى هو الثلاث يوم الاربعان هل أن كان قد أنكر الوديعة ورجع ثاني أقر أو قامت بينا هو كذاب في مدة الخميس وما بعده لكن هل هو كاذب يوم الأربع وبالتالي يقبل قوله حينئذ المهم أنه إذا كذب نفسه ثم رجع وأقر لا يكون إطراره مكذبا لأصل لا يكون إطراره بالوديعة مكذبا لدعواه أنها تلفت أما إذا كان في كلامه تناقض فلا يقبل قوله حينئذ ويكون القول قول المودع قال بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه يعني يقبل قوله بيمينه في الرد في التلف ويقبل قوله إذا قال للمودع مالكش عندي حاجة مالكش عندي حاجة غير قوله لم تودع عندي ليه لأن يقول مالكش عندي حاجة أي حاجة الزمن أيوة انت اودعت لكن ليس في ذمتي شيء إذا كلمة لم تودع بخلاف كلمة مالكش عندي حاجة لأن مالكش عندي حاجة أودعت عندي وتلفت من غير تعدد من تقرطلك عندي حاجة قال ما لكش عندي حاجة. هذا هو مراده انه اذا قال ما لك عندي شيء ونحوه او لا حق لك قبلي او لا يلزمني شيء او نحو ذلك كل هذا يقول قوله فيه او ادعى الرد او التلف بعده اي بعد جحوده بها ببينه فان قوله ايضا مقبول كما مثلنا طيب وان وان ادعى وارثه الرد منه يعني مات المودع ودعى وارثه كاولاده أنه أنه رد الوديعة قبل موته الرد منه أي من وارث المودع لربها إما هو ردها أو هم ردوها والراثه ردوها لربها أو من مورثه وهو المودع يعني قالوا رددنا عليك قال الورثة أبونا رد عليك الوديعة أو إحنا ردنا عليك الوديعة الدعو الرد منه من المودع أو منهم من أنفسهم يعني دع الورث أنه هو الذي ردها أو أنه مورثه هو الشخص الذي مات هو الذي ردها لم يقبل هذا إلا ببينه ليه بأم؟ لأن صاحبه لم يأتمن الورث وإنما أتمنه هو عندي وديعه ثم ميته فجاء صاحب الوديع يطالب الورث وقال الورثة ردناها رد عليك أو قال الورثة ردها أبونا قبل موته عليك هل يقبل قولهم؟ لا لأن الأمان عند, من عند الذي مات ولم يأتمنه ورثته لأن صاحبها لم يأتمن الوارث على على هذه الوريعة بخلاف المودع وإن طلب أحد المودع المودعين نصيبه اثنين أو داع ودية عند شخص فطلب أحدهما نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم نقدر مثلا في عشرة كيلو نقدر نقسم خمسة وخمسة ينقسم بلا ضرر فأخذ نصيبه، فان طلب نصيبه أنه يأخذه ويسلم إليه، لأن قسمته ممكنة ولا ضرر في هذا التقسيم. وأما إذا كان هناك ضرر فلا يجاب إلى طلبه، لأنه يضر بصاحبه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. الآن هذا شخص غصب المال المودع الوديع غصب الوديعة يعني الوديعة غفبت مين غفبت المالك غفبت المستودع عنده أو المودع عنده لكن هل له أن يطالب يعني هل له أن يذهب الحzew الغاصب ويقول له هل الوديعة، هذه وإذا وجدها يأخذها نعم له أن يطالب لأنه مطالب بالحفظ فهو أيضا له حق المطالبة بردها من غاصبها كذلك المضارب لو أخذ المال الوضارب يتجر به وكذلك المرتهن الذي وضع المال عنده رهنا، وكذلك المستأجر الذي استاجر من الدابة مثلا استاجر سيارتك ثم سرقت او غصبت فله ان يطالب الغاصب بهذه السيارة فلمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين لانهم مأمرون بحفظها فلهم حينئذ الحق حقوا الغاصب أن يردها عليهم بهذا نكون قد انتهينا من باب الوديعة والدرس القادم إن شاء الله باب إحياء الموات بعد العشاء لنا مجلس صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين